أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم م لام ميم ألف صاد كتاب ا ولتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا, ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء قليلا ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها فجاءها ب أ س ن ا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم إ ذ جاءهم ب أ س ن ا إ ل ا إ ل ا أ ن قالوا إ ن ا كنا ظالمين ف ل ن س أ ل ن الذين أ ر س ل إ ل ي ه م و ل ن س أ ل ن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين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 بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون ولقد مكناكم في ا ل أ ر ض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س لم يكن من الساجدين قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ أ م ر ت ك قال أ ن ا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أ ن تتكبر فيها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 ثم لاتينهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أيمانهم, وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين قال خ ر ج منها مذءوما مدحورا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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اوري عنهما من سواتهما وقال, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا أ ن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين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 يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كما أ خ ر ج أ ب و ي ك م من ا ل ج ن ة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ث و ا ت ه م ا إ ن ه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 إ ن ه م اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل مسجد و ق ل و ا واشربوا ولا تسرفوا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 قل إ ن م ا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن و ا ل إ ث م والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أ ن تقولوا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 قال د خ ل و ا في أ م م قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أ م ة لعنت أ خ ت ه ا حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قالت قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم, فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 ان الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح, لهم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون, ولا يدخلون الجنه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 ونودوا أ ن تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار أ ن قد وجدنا أ ن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ف أ ذ ن مؤذن بينهم ا ل ل ع ن ة الله على الظالمين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 قالوا إ ن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا و ن ع ب ا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم ننساهم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 ولقد جئناهم بكتاب ف ص ل ص ل ا ه على علم هدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون هل ينظرون إ ل ا تاويله يوم ي أ ت ي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت, قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا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 سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه والذي خبث لا يخرج إ ل ا ن ك د ا كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون لقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إ ل ه غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين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 قال يا قوم ليس بي س ف ا ه ة ولكني رسول من رب العالمين أ ب ل غ ك م رسالات ربي و أ ن ا لكم ناصح أ م ي ن أ و ع ج ب ت م أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين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 قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آ م ن منهم لمن امن منهم اتعلمون أ ن صالحا مرسل من ربه قالوا إ ن ا بما أ ر س ل به مؤمنون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 وان كان طائفه منكم آ م ن و امنوا آ بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك, والذين آمنوا معك من قريتنا أ و لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين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 وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا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 اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها أ َ لو َّ نشاء ََُ أ َ ص َ ب ن ا ه ُ م بذنوبهم ُُِِِ ونقبع َََُ على ََ قلوبهم ُُِِ فهم َُْ لا َ يسمعون َََُْ تلك َْ القران ُْ قص ُ عليك ََ من ِْ أ َ ن ْ ب َ ا ئ ه ا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 وان وجدنا اكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى ب آ ي ا ت ن ا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين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 قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آ م ن ت م به قبل أ ن آ ذ ن لكم إ ن هذا لمكرتموه لمكر م ك ر في ا ل م د ي ن ة لتخرجوا منها أ ه ل ه ا فسوف تعلمون لاقطعن أ ي د ي ك م و أ ر ج ل ك م من خلاف ثم لاصلبنكم, ثم لأصلبنكم اجمعين قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون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 لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما كشفنا عنهم الرجز إ ل ى اجل هم بالغوه إ ذ ا هم ينكثون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 وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آ ل ه ه قال انكم قوم تجهلون إ ن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك, فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 س أ ص ر ف عن آ ي ا ت ي الذين يتكبرون في ا ل أ ر ض بغير الحق وان يروا, وإن يروا كل آ ي ة لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا, وإن يروا سبيل الغي وإن يتخذوه سبيلا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 قال ابن أ م إ ن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت, فلا تشمت بي ا ل أ ع د ا ء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ه انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا, والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه م ك ت و ب ا ع ن د ه م في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل يأمرهم ب ا ل م ع ر و ف و ي ن ه ه م عن ا ل م ن ك ر و ي ح ل لهم ا ل ط ي ب ا ت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 واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك, اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا إ ل ه إ ل ا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي ا ل أ م ي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه, واتبعوه لعلكم تهتدون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 و َ إ ِ ذ ْ قالت ََْ أ ُ م َّ ة ٌ منهم ُِْْ لمتعظون َََِِ قوما ًَْ إ ِ ل َ ل ه ُ مهلكهم َِ و ْ معذبهم َُُِّ عذابا ًَ شديدا ًَِ قالوا َُ م َ ع ْ ذ ِ ر َ ة إ ِ ل َ ى ربكم َُِّْ ولعلهم ََََُّْ يتقون َََُ فلما نسوا ما ذكروا به أ ن ج ي ن ا الذين ينهون عن السوء وأخذنا, واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه خلالهم كونوا قرده خاسئين واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يسوهم م سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ي أ خ ذ و ن عرض هذا ا ل أ د ن ى ويقولون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 وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا, واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم واشهدهم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 ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن و ا ل إ ن س لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آ ذ ا ن لا يسمعون بها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 فلما ا ث ق ل ا ل دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آ ت ا ه م ا صالحا جعلا له شركاء فيما آ ت ا ه م ا فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم إ ل ى الهدى لا يتبعوكم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 ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون واذا لم تاتهم ب آ ي ه قالوا لولا اجتبيتها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 ويسبحونه وله يسجدون